بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابع عشر من مجالس سماع كتاب منار السبيل في شرح الدليل لعلامة ابن الضويان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله باب الصلح وأحكام الجوار الصلح ثابت بالإجماع لقوله تعالى والصلح خير عن أبي هريرة مرفوعا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححا يصح ممن يصح تبرعه لأنه تبرع فلم يصح إلا من جائز التصرف ولا يصح من ولي يتيم ومجنون وناظر وقف لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينه لأن استيفاء البعض عند العجز اولى من تركه قاله في الشرح مع الإقرار والإنكار على ما يأتي فإذا قرر المدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعات فهو هبة يصح بلفظها لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه قال الإمام أحمد ولو شفع فيه شافع لم يأثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضع عنه الشاطر وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشاطر لا بلفظ الصلح لأن معناه صالحني عن المئة بخمسين أي بعني وذلك غير جائز لأنه ربا وهضم للحق وأكل مال بالباطل وإن منعه حقه بدونه لم يصح لذلك وإن صالحه على عين غير البدعاء فهو بيع يصح بلفظ صلح كسائر المعاوضات وثبت فيه أحكام البيع على من سبق فلو صالحه عن الدين بعيد واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض لأنه إذن بيع دين بدين وقد نهي عنه قال في الكافي وذلك ثلاثة أضرب أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد فهذا صرف يعتبر له شروطه الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بالعكس فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها الثالث أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة كسكن دار وخدمة فهذه إجارة تثبت فيها أحكامها انتهى وإن صالح عن عيب في المبيع صح الصلح لأنه يجوز أخذ العوض عنه فلو زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر كزوجة بانت ومريض عوفي رجع بما دفع لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر فكأنه لم يكن أو لم يكن أي العيب كنفاخ بطن أمة ظنه حملا ثم ظهر الحال رجع بما دفعه لانه تبين عدم استحقاقه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين كرجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه لما روى أحمد وابو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اختصما في مواريث درست بينهما استهما وتوخيا الحق وليحلل احدكما صاحبه ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول للحاجة ولألا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة إذ لا طريق إلى التخلص إلا به فأما ما تمكن معرفته فلا يجوز قال الإمام أحمد إذا صولحت امرأة من ثمنها لم يصح واحتج بقول شريح شريح أيما امرأة صولحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها وقال إن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك فقال بعضهم نخرجك من الميرات بألف درهم أكره ذلك ولا يشتري منها شيء وهي لا تعلم لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه أو يكون رجلاً يعلم ما له عند رجل والآخر لا يعلمه فيصالحه فأما إذا علم فلم يصالح انما يريد أن يغضب حقه ويذهب به قال معناه في الشرح والكافي وصححه في الانصاف وقطع به في الاقناع. قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه والمشهور أنه يصح لقطع النزاع كبراءة من مجهول قدمه في الفروع وجزم به في التنقيح وحكاه في التلخيص عن الأصحاب وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين لأنه لا عذر لمن أقر ولأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره ولم يلزمه أن يعطيه لوجوب الإقرار عليه بلا عوض قال في الشرح وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح كرهه ابن عمر وقال نهى عمر أن تباع العين بالدين وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي أنه لا بأس به وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله وإذا صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجله اختيارا منه صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل لأن الحال لا يتأجل فصل في الصلح على الإنكار وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فيدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له قاله في الكافي وبه قال مالك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين وكان إبراء في حقه أي المدعى عليه لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه وبيعا في حق المدعي لأنه يعتقده عوضا عن مهله فلزمه حكم اعتقاده ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه أما المدعي فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة وأما المدعى عليه فلأن الصلح مبني على جهده حق المدعي ليأكل ما ينتقصه بالباطل وما أخذ فحرام لأنه أكل مال الغير بالباطل لقوله صلى الله عليه وسلم إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما قال في الكافي وهو في الظاهر صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا له بالملك لاحتمال اراده صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك وان صالح اجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح اذن له او لا لجواز قضائه عن غيره لجواز قضائه عن غيره باذنه وبغير اذنه لفعل علي وابي قتادة وتقدم في الضمان لكن لا يرجع عليه بدون إذن لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا فإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله وقائم بمقامه ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح أو بان القل حرا رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت وببدلها إن تلفت، إن كان الصلح مع الإقرار أي إقرار المدعى عليه لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له وبالدعوة مع الإنكار أي يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله الصلح عما ليس بمال ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف لأنها لم تشرع لاستفادة مال بل الخيار في للنظر في الاحظ والشفعه لإزالة ضرر الشركة وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضي بتركها ولا يصح أن يصالح شاريا أو سارقا ليطلقه لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته أو شاهدا ليكتم شهادة لتحريم كتمانها إن صالحة. على أن يشد عليه بحق لله تعالى أو لآدمه وكذا أن لا يشد عليه بالزور لأنه لا يقابل بعوض فصل في أحكام الجوار ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره بلا إذنه لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز كالزرع فيها وإن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجوز إلا بإذنه وإن لم يكن فيه ضرر فيه روايتان إحداهما لا يجوز لما تقدم والثانية يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى فكلم فيه عمر فدعا محمدا وأمره أن يخلي سبيله فقال لا والله فقال له عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به اولا واخرا وهو لا يضرك، فقال له محمد لا والله فقال عمر والله لا ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر أن, يف أن يمر به ففعل رواه مالك في الموطا وسعيد في سننه ولأنه نفع لا ضرر فيه أشبه الاستضنال بحائطه قاله في الكافي والشرح وغيرهما واختاره الشيخ تقي الدين أو سطحي أي ويحرم أن يجري ماء في سطح غيره بلا إذنه لما تقدم ويصح الصلح على ذلك بعوض لأنه إما بيع وإما إجارة فيصح لدعاء الحاجة إليه ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء لأنه إبطال لحقه أو تكثير لضرره وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام أو كنيف أو راحا أو تنور وله منعه من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه وأما دخان الطبخ والخبز فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه فتدخله المسامحة قاله في الشرح وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره لأنه إضرار بجاره فمنع من ذلك فدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع إليك فخذفته بحصاه ففقات عينه لم يكن عليك جناح قاله في الشرح ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به وكذا وضع خشب عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه فقال أكثر أصحابنا لا يجوز وهو قول الشافعي لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه واختار ابن عقيل جوازه للحديث قاله في الكافي والشرح إلا أن لا يمكن تسخيف إلا به ولا ضرر فيجوز ويجبر الجار إن أبى لحديث حديث أبي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ثم يقول أبي أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه. وله أن يصلد قماشة ويجلس في ظل حائط غيره من غيره من غير إذنه لأنه لا مضرة فيه والتحرز منه يشق وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه لما تقدم ونص عليه في رواية جعفر ونقل المروذي يستأذنه أعجب إليه المرافق العامة والمشتركة ويحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة قال في القاموس الدكة بالفتح والدكان بالضم بناء يسطح اعلاه للمقعد وفي موضع آخر الدكان كالرمان الحانود قال في الشرح وأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمنا. سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه انتهى ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآله وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة لا سيما مع احتمال أن يضر ويضمن مخرجه ما تلف به لتعديه وجناح وهو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط وساباط وهو المستوفي للطريق على جدارين وميزاب فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم ويضمن ما تلف به إن لم يكن أذن لعدوانه فإن كان فيه ضرر بأن لم يمكن عبور محمل ونحوه من تحته, من تحته لم يجز وضعه ولا إذنه فيه فإن كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع لطول الزمن فحصل به ضرر وجبت إزالته ذكره الشيخ تقي الدين وقال مالك والشافعي يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم لحديث عمر لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه عمر فقال العباس وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال عمر والله لا تنصبه إلا على ظهري فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير قاله في المغني والشرح وقال في القواعد اختاره طائفة من المتأخرين قال الشيخ تقي الدين إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة واختاره ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن آله لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز قال في الشرح فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقفة إذا هدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه نص عليه نقله الجماعه قال في الفروع واختاره أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه وعنه لا يجبر اختاره الشارح وأبو محمد الجوزي وغيرهما لأنه انفاق على ملك لا يجب لو انفرد به فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض وإن لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر رواية واحدة وليس له البناء إلا في ملكه قاله في الشرح وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجباة الممتنع رواية وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن ولوجوب هدمه إذا والا لزمه اعادته لتعديه على حصة شريكه ولا يخرج من عهدة ذلك إلا بإعادته وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه قاله الشيخ تقي الدين وغيره كتاب الحجر وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان. الأول لحق الغير كالحجر على مفلس لحق الغرماء وعلى راهن لحق المرتهن ومريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة وقن ومكاتب لحق السيد ومرتد لحق المسلمين لأن تركته فيء وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليهم ومشتر شقصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع الثاني المحجور عليه لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه لقوله تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم الآية قال سعيد وعكرمة هو مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه فلا يصح تصرفهم قبل الإذن فقال تعالى وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم الحجر على المدين ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يستحق المطالبة به فلم يملك منعه من ماله بسببه لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريبه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء لأنه ليس له تأخير الحق عن محله وفي السفر تأخيره فإن كان لا يحل قبله ففي منعه رواية ولا يحل دين مؤجل بجنون لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم أي رهن يحرز أو كفيل مليء اختاره الخلاقي لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته ولأنه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه كالجنون وعنه يحل لأن بقائه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة وعلى الغريم بتأخير حقه وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها وقد لا يكون الورثة أملياء فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق ويجب على مدين قادر وفاء دين حال ثورا بطلب ربه لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم متفق عليه وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه فإن أبى حبسه لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه أحمد وأبو داود وغيرهما قال الإمام أحمد قال وكيع عرضه شكوى وعقوبته حبسه وإن لم يقضيه باع الحاكم ماله وقضى دينه لأنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاد وباع ماله في دينه رواه الخلال وسعيد بن منصور وعن عمر أنه خطب فقال ألا إن أسيفع جهينة رضيا من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح وقدرين به فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فإنا بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه رواه مالك في الموطأ قال في الشرح وقال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين وكان عمر بن عبد العزيز يقول يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس وبه قال الليث انتهى ولا يخرجه حتى يتبين أمره أي أنه معسر أو يبر المدين بوفاء أو إبراء أو يرضى غريمه بإخراجه فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي أصيب في ثماره خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم وفي انظار المعسر فضل عظيم وأبلغ الأخبار عن بريلة مرفوعة من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثليه صدقة قال له بكل يوم صدقة رواه أحمد إسند جيد وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزبه إجابتهم لحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله رواه الخلال وسعيد في سننه ولأن فيه دفع للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم وسن إظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيره وإذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إجارة نفسه؟ فيه روايتان إحداهما يجبر وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق لما روي أن رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرها رواه الدار قطني من أحوه. وفيه أربعة أبعرة والحر لا يباع فعلم أنه باع منافعة وثانية لا يجبر لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم فصل في آثار الحجر وفائده الحجر أحكام أربعة الأول تعلق حق الغرماء بالمال لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن فلا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونهوها لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة ولو بالعتق فلا ينفذ لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي وهذا أصح إن شاء الله انتهى وعنه يصح عتقه لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح لأنه أهل للتصرف والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته وطولب به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك فإذا استوفوه فقد زال المعارض الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها روي ذلك عن عثمان وعلي وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس او إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره رواه الجماعة بشرط كونه لا يعلم بالحجر هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر وأن يكون المفلس حير وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء روحه مالك وأبو داود وهو مرسل وقد أسنده أبو داود, وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف وفي حديث أبي هريرة أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فوله رواه أحمد وفي لفظ أبي داود فإن كان قابض من ثمنها شيئا فهو أسوات الغرماء وأن تكون كلها في ملكه لم يتعلق بها حق الغير فإن رهانها لم يملك الرجوع لقوله عند رجل قد أفلس وهذا لم يجد عنده وهذا لا نعلم فيه خلافة قاله في الشرح وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء وبه قال إسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه إلى آخره وهذا لم يجد بعينه ولم تتغير صفت صفتها بما يزيل اسمها فإن طحن الحمطة ونسج الغزل وقطع الثوب قميصا لم يرجع لأنه لم يجد بعينه لتغير اسمه وصفته قال في الشرح والشافعي فيه قولان أحدهما به أقول يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس انتهى ولم تزد زيارة منتصلة كاسما والكبار فإن وجد ذلك منع الرجوع ذكر الخرقي وعنه له رجوع للخبر وهو مذهب مالك إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به فأما الزيارة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع قال في المغني بغير خلاف بين أصحابنا لأنه يمكن رجوع في العين دون زيادتها وزيادة للمفلس في ظاهر المذهب نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالضمان وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه ولم تختلط بغير متميز فإن اشترى زيتا وخلطاه بزيت آخر سقط الرجوع لأنه لم يجد عين ماله وإنما يأخذ عوضه كالثمان ولم يتعلق بها حق للغير فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع لأنه لم يجدها عنده فمتى وجد, فمتى وجد شيء من ذلك تنعى الرجوع لما تقدم الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم لأن فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاد وفعل عمر؟ ولأن ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طالبه الغرماء أو بعضهم ويستحب إحضار المفلس والغرماء لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة ولا يلزمهم بيان ان لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه لأنه لو كان حاضرا قاسمهم فكذا إذا ظهر وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس قال القاضي رواية واحدة لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه فعليها يختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه لأنه لا يستحق استفاء حقه قبل أجله وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استفاءه وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يحل بفلسه لأن الفلس معنا يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن فلا تباع داره التي لا غنى له عنها وبه قال إسحاق وقال مالك تباع ويكتر له بدلها اختاره ابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم أو خادم صالح لمثله لأن ذلك مما لا غنى له عنه فلم يبع في دينه ككتابه وما يتجر به إن كان تاجرا وأهلة حرفة إن كان محترفا قال الإمام في رواية الميموني يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوه قال في الشرح وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم إلا إن كان ذا كسب لقوله ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا وتجب كسوتهم. قال أحمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم انتهى الرابع انقطاع الطلب عنه لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس وهل له الرجوع بعين ماله إذا وجد على وجهين أحدهما له ذلك للخبر والثاني لا فسخ له لأنه دخل على بصيرة أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه فاصل في الحجر على السفيه والصغير والمجنون ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمن لأنه سلطه عليه بالرضاء علم بالحجر أو لا لتفريطه وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه لأنه لا تفريط من المالك والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه حتى يأخذه وليه أي ولي المحجور عليه لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحافظه إلا إن أخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط لأنه محسن كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه لأنه في لأن في ذلك إعانة على رد الحق مستحقه ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشدا فك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف قاله في الشرح ودفع إليه ماله لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم وقسنا عليه المجنون لأنه في معناه لا قبل ذلك بحال أي قبل البلوغ والعقل والرشد ولو صار شيخين قال ابن المنذر أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية فالدفع بشرطين بلوغ النكاح وإهناس الرشد وإن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا، فقال علي لا آتي عثمان فلا أحجور عليك فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال أنا شريكك في بيعتك، فاتى علي عثمان فقال ان ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجور علي، فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان كيف أحجور على رجل شريكه الزبير، رواه الشافعي بنحوه، قال في الكافي وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا انتهى علامات البلوغ وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء إما بالإمناء قضة أو منام لا نعلم فيه خلاف قاله في الشرح لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم الحديث ولحديث لا يتم لا يتم بعد احتلام رواه ابو داود او بتمام خمس عشرة سنة لحديث ابن عمر وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشر سنة فاجازني منتفق عليه فلما سمعه عمر بن عبد العزيز كتب الى عماله ان لا يتعرض الا لمن بلغ خمس عشر سنة أو نبات شعر خشن حول قبله لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتله ومن لم ينبت فهو من الذرية وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة متفق عليه وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. قال في الشرح ولا بلوغ في حق الجارية. لا نعلم فيه خلافة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار. رواه الترمذي وحسنه. وكذلك الحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية لأن الولد من مائهما انتهى. والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. في قول أكثر أهل العلم لقول ابن عباس في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم قال صلاحا في أموالهم ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر لقوله تعالى وابتلوا اليتامى وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة لقول شريح عهد, عهد إلي عمر ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حول حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد فصل في الولاية وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقه لأنه ماله ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته ولأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح فإن لم يكن له أب فوصيه لأنه نائبه وقائم مقامه أشبه وكيله في الحياة ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كولاية النجاح لأنه ولي من لا ولي له فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه اختاره الشيخ تقي الدين وقال في حاكم عاجز كالعدم نقل ابن الحكم في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه قال أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم وشرط في الولي الرسد لأن غير الرشيد محجور عليه والعدالة ولو ظاهرا فلا يحتاج, فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية لقصور شفقتهم عمن تقدم والمال محل الخيارة فلا يؤمنون عليه كالأجانب ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليديم إلا بالتي هي أحسن والسفيه والمجنون في معنى وتصرف الثلاثة أي الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، لقوله تعالى ولا تؤتس فهاموا لكم الآية ولأنهم محجور عليهم لحظ أنفسهم لكن استفيها إن أقر بحد أي بما يوجب الحد كالقتل والزنا أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح به وأخذ به في الحال لأنه غير متهم في نفسه والحجر إنما تعلق في ماله قال ابن المندر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ في قول الأكثر قاله في الشرح وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه لأنه حجر عليه لحظه ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر لأنه يدير الناس ويقر لهم فصل في تصرفات الولي وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال مولي لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت عائشة أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف أخرجاه وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال كل, كل من مال يتيمك غير مسرف رواه الخمسة إلا الترمذي الأقل من أجرة مثله أو كفايته لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم قال في القواعد والإنصاف بغير خلاف ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه لحديث عائشة مرفوعه إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخاص مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا متفق عليه ولم تذكر إذنا لأن العادة السماح وطيب النفس به إلا أن يمنعه من ذلك أو يكون بخيلا فيحرم لحديث إن دماءكم لكم وأعراضكم حرام عليكم الحديث وقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس باب الوكالة وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى والعاملين عليها وقوله فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ولحديث عروة بن الجعد وغيره ووكل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة وهي استنابة جائز التصرف, التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد بيع وهبة وإجارة ونكاح لانه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود وفسخ كالقلع والإقالة وطلاق لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى ورجعة لأنه يملك بالتوكيل الأقوى وهو إنشاء النكاح فالاضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى وكتابة وتذبير وصلح لأنه عقد على مال أشبه البيع وتفريقة صدقة وندر وكثارة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها وأشهد به حديث معاد وفيه فأخبرهم أن فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقراءهم وفيه حج وعمره لما تقدم في بابه لا فيما لا تدخله النيابه كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث لتعلقها ببدن من هي عليه لأن المقصود فعلها ببدنه ولا يحصل ذلك من فعل غيره لكن تدخل ركعه الطواف تبعا وتصح الوكالة منجزه كأنت وكيل الآن ومعلقة نص عليه كقوله إذا قدم الحاج فبيع هذا وإذا دخل رمضان ففعل كذا وإذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه لهم لقوله صلى الله عليه وسلم فإن قتل زيد فجعفر الحديث ومؤقتة كأنت وكيلي شهرا أو سنة وتصح في إثبات الحدود واستفائها لقوله صلى الله عليه وسلم وأغضي أونيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت متفق عليه وتجهز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائب لما روي أن علي وكل عقيلا عند أبي بكر وقال ما قضي عليه فهو عليه وما قضي له فليه ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال إن الخصومة قحمى أي مهالك وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها نقله حرب وهذه قضايا في مضينة الشهرات ولم ينكر فكان اجماع قاله في الكافي وقال في الصرح هو اجماع الصحابة وتنعقد بكل ما دل عليها من قول يدل على الاذن نص عليه كبع عبدي فلانا او اعتقه او فوضت اليك امره او جعلتك نائبا عني في كذا أو فعل قال في الفروع ودل كلام القاضي على نقاضها بفعل دال كبيع وهو ظاهر كلام الشيخ يعني الموافق في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول انتهى ويصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه فورا ومتراخيا لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم وشرط تعيين الوكيل فلا يصح وكلت أحد هذين لا علمه بها فلو باع عبد زيد على أنه فضولي وبان أن زيدا كان وكاله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها لأنه يعرف ماله ودينه فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر قاله في الكافي ولا يصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى ذكره الأزري واتفاق الأصحاب لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الإذن فيه لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا بإذن موكله فإن فعل لم يصح لأنه تغرير بالمال لأنه لا يؤمن في ساخ العقد وقد تلف ما بيد الفقير أو تعذر حضور قاطع الطريق أو يبيع مؤجلا إلا بإذن موكله فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول أو بمنفعة أو عرض إلا بإذن موكله فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق محمول على العرف والعرف كون الثمن من النقدين أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله فإن فعل لم يصح لأن عقد الوكالة لم يقتضه فصل فيما تبطل به الوكالة والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع وكلاهما جائز لكل من المتعاقدة نفسخها أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه المطبقة لأنها تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف وبالحجر لسفاه حيث اعتبر الرشد في المالي فإن وكل في نحو طلاق وراجعة لم تبطل بالسفاه وتبطل الوكالة بطروء فسخ لموكل في فيما يلا فيه الفسطة كإجاب النكاح وإثبات الحد واستفائه لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله للقضاء تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض وبردته أي الموكل لأنه ممنوع من تصرف ماله دام مرتد وبتدبيره أي السيد أو كتابته قنا وكل في عدقه لدلالته على رجوع الموكل عند الوكالة في العدقة وبوطئه زوجة ووكل في طلاقها لأنه ضليل على رغبته فيها واختيار امساكها ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج وبما يدل على الرجوع من أحدهما أي الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل ومن صور ذي لهلة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه وإن عزل الوكيل بموت موكله لما تقدم ولأنه فرعه فيزول بزوال أصله وبعزله له ولو لم يعلم لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق ويكون ما بيده بعد العزل أمانة فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه واختار الشيخ تقي الدين لا يضمن مطلقا ذكته في الإنصاف فصل في ضمان الوكيل إذا خالف فإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره له موكله أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له صحى البيع والشراء نص عليه لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره ولأن الضرر يزول بالتضمين وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحض لموكله قال في الكاف ولا عبرة بما يتغابر الناس به كدرهم في عشرة لأنه لا يمكن التحرز منه انتهى وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع قال في المغري بغير خلاف علمنا سواء قدر له الثمن أم لم يقدر لأنه قاد يقصد نفعه دون غيره أو نفع المبيع بإصاله إليه ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن لأنه إنما فعل ما أمر به ولم يتعد ولم يفرط وإن أطلق المالك بأن قال دفعه إلى من يصنعه فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن لأنه مفرط والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط بجعل وبغير جعل لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينة لأنه مما تتحذر إقامة البينة عليه ولأن لا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهى بجيش كلف إقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه ويقبل قول وكيل إنه أي موكله أذن له في البيع مؤجلا بغير نقد البلد نص عليه في المضارب والوكيل في معنى لأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في صفته وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أي بجعل وبغير جعل لم يقبل قوله لم يقبل قوله لأنهم لم يأتملوا أو له أي ادعى الرد للموكل وكان بجعل لم يقبل قوله في الرد لأن في قبضه نفع لنفسه أشبه المستعير ويقبل قوله في الرد إلى الموكل إن كان متطوع لأنه قبض المال لنفع مالكه كالمودع وتقدم في الرهن قاعدة ذلك ويجد التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العواض كرد الآبق وإن قال هذا بعشرة فما ولك صح البيع وله الزيادة نص عليه فقال هل هذا إلا كالمضاربة وهو قول إسحاق وغيره لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساء قال في الشرح ولا يعرف له مخالف ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه لأنه لا يبرأ به لجواز إن كان رب الحق وإن كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة إذ لا يقضى عليه بالنكون وإن ادعى موته أي موت رب الحق وأنه وارثه لزمه دفعه أي الحق لمدعي إرثه مع تصديقه له لاقراره له بالحق وأنه لا يبرأ بالدفع له أشبه المورث وإن كذبه حلف